وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسطى بماء واحد ونفضل بعضنا وَإِنْ تَعْجَبِ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَانُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ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 رب السماوات والارض قل لله قل افاتخذتم من دونه اولياء الا يملكون لانفسهم نفعا لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ان تجعلون لله شركا اخلقوك خلقا فتشابه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالَت اودية بقذرها تحتمل السيل زبدا ربا ومن ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فان الزبد فيذهب جفاء وان عن نس فيمكث في الارض كذلك يضيب الله الامثال للذين استجابوا لربه ملحنا والذين لم يستجيبوا له لو ان لهمنا في الارض جميعا لو ان لهم في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس ملها اذ افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اول الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وَالَّذِينَ نَصَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّ تعادني يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل ذا ذي سلام عليكم بما صبرتم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 يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَفَرِحُوا بالحياةِ الدُنيا وَمَا الحياةُ الدُنيا في الآخِرَةِ إلا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا الْقُلُوبِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ قُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِهِ كَذَلِكَ عُرْسَلْنَاكَ فِي أُمْ 107. قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون, وهم يكفرون بالرحمن 118. قل هو ردي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو ارْضُوا أَن كُلّ مَّا بِهِ الْمَوْتُ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَنَاكَ لَهَدَنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا طَالِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِم حتى, حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُثُم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 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُكَلِّفُ دَائِمٌ وَظِلُّهَا ذَلِكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَٰهَ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَأْبِى وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا هُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَعِينَ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهَا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 ظَلَّ الَّذِينَ نَعُدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ قِصَمًا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَجِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَيِّدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ